بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعلمون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم افنقلب عنكم الذكر فضحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم منها نبي كانوا به يستهين فأهلنا جد منهم ضج ومضى مذلذ وري ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقول خلقهم الذي العليم الذي جعل لكم الأرض مهنا وجعل لكم فيها سورة الذي جعل لكم الأرض مهنا وجعل لكم فيها سورة اللهم والذي نزل من السماء ماء بطي فأنشرنا به بلدة ميتا فذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ترتفون لتسكوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سقى لنا هذا وما كنا له مقدنين وإنا إلى ربنا لمنطلبون وجعلونه من عباده جزءا إن الإنسان لكبور مبين أم التطب مما يطلق بناتهم وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب من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 من قبله فهم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا, وإنا على آتارهم مهجدون وفذلك ما أغذلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مصرفوها إلا قال انا وجدنا اباءنا على امه وانا على ابائهم مقتدون قال اولو جئتكم باهلى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما اغتلكم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطري فإنه سيهديه وجعلا ألمة باقية في عقبه لعلهم يرتعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا جحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عريم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات, بعض درجات ليتقب بعضهم بعضا سخريا فرحمة ربك خير مما يبنعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يقوم بالرحمة بيوتهم فقفا من فطة ومعارض عليها يظهرون ومعارض عليها يظهرون وبيوتهم أبوابا وسورا عليها يفكرون والفقوفا وإن كل ذلك لما متاع الْحَيَاةِ الدنيا والآخرة عند ربك المتقين ومن يحف عن ذكر الرحمن شَيْطَانٌ شيطانا فهو قَرِينٌ قرين وإنهم ليصدقونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مستلتون أفأنت تسمع الصم أو تهدي الدنيا ومن كان في ضلاء مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك الذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسهلون وسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آجهة يعبدون ولقد أرسلنا بكا بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها وما جديهم من آية لله أكبر من أختها وأقلناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساعة أجلنا ربك بما عهد عندك إننا لبهتدون فلما تشفنا عنهم العذاب إذا هزنا من تدون ونادا في, في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من من هذا الذي هو ولا فلولا أبا عليه أسرة من ذهب ووجاء معه فاستغف قومه فاستغفَقَوْهُمَا فَأَطَرُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قوما فاسقين فلما آدفنا انتقمنا منهم فأغرقناهم مجمعين فجعلناهم سلفا فمثلا للآخرين ولما اضرب ابن مريم مثلا إذا قولت منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم إن هو إلا عبد عليه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائفة في الأرض يقربون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصفنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم ولأبين لكم بعض الذين اختلقون فيه, فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحباب من بينهم صويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي وهم لا يشكرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوهم الا المتقين يا عبادنا قوم عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون يطاف عليهم بصحاب من ذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلزء الأعين وأنتم فيها طالبون وفيها الجنة التي قولدتمها بها كنتم تعملون لكم فيها فاحثة كثيرة منها تألون إن المجرمين في عذاب سهن مقابلون لا يفكر عنهم وهم فيه مدرسون وما ظلمناهم ولكن كانوا بالظالمين وما دخل يا مالك ليقضي علينا قَالَ قال إنكم مابسون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كالتون أم أبرموا أمرا فإنا أبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم فلا ورسونا لديهم يكفون قل إن كان للرحمن ولكن فأنا العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما عم يصبون فذرهم يقوبوا ويبعثوا حتى يباقوا يومهم الذي في السماوات إلاهم وفي الأرض إلاهم وهو الحبيب العظيم وتبارك الذي له السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة رجبين ترجعون ولا ينفع الذين يدعون من دونه من دونه الشفاعة من بالحق ولئن الله وقيمه يا رب إنها فائق قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم سلام فسوف